يميني وهي مقطوعه بها العالم ويساري ماسك القربه رغم الالم وعاني بالخجل عم يمو بالسهال وجابيني من فضح بانكسار الخير وانا بمصرعي ومدعي يجري على الخدين اخاف النساء, النساء من عقب هالبين شي الرجال من عقب هلبين هل بين وحنين الاخو مو سهل حنين الاخو للاخو مو سهل يا حسين وفرحنا فرحنا, فرحنا فرحنا سعدنا بجيتك والله وفرحنا وسمعنا المنبر ينادي وفرحنا وفرحنا في ذكرى وفرحنا وسيم عبا استاجل البريه وسيم عبا اي وسيم عبا استاجل قلادك نقلدك نقلدك قلاده حب فيها لا لا اللي يا ابو فاضل نقلدك فقين المرج لو كنا نقلتك ومرجعناه ابو فاضل سويه ومرجعناه اي اي اي ومرجعناه ابو ومرجعناه <تصفيق> يا لايم ما محافظنها اخرب اذا قلنا بعدين يسترون الماتر بس ما وقفوا الاهل بعدين يسترون الماتر <تصفيق> يا لايم يا لايم غفلاك عليا يا لايم يا لايم انا حبي وغرامي انا حبي بعد ان كم انا مو حبك <تصفيق> يا نار نفسي يا, يا, يا, يا ملك قلبي يا من ملكني وملك قلبي يا من في صدري زياله عظيم ومحظمه حب وفاز الناس احباله في كل يوم بهاوا اكمار وكتبت على القلب مرمر مرمر وذا اسم اسمع عليا مار اصلي على النبي وعلى الصلوات الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد قال وغبطت لعيا على فاطمة وقالت لها مرحبا بك يا بنت محمد كيف حالك قالت بخير ولحق فاطمه الحيام اللعيه لم تدر ماذا تفرش لغا يا مستمعين النظام صلوا على ال فبينما هي كذلك متفكره اذهبت حوراء ومعها درنوكم من درانك الجنان فوسطته في منزل فاطمة فجلست عليه الليالي ثم أن فاطمة ولدت الحسين في وقت الفاج فقبلته الليالي وقطعت سرته ونشفته بمناديل من مناديل الجنه وقبلت ما بين عيني وتفلت في فيه وقالت تتفلت في في وقال بارك الله فيك من فيك من مولود وبارك الله في والديك وغنت الملائكه جبرائيل وغنى جبرائيل محمد سبعه ايام بنيانا لما كان اليوم السابع قال جبرائيل يا محمد اتنا بابنك حتى نراه وقال فدخل النبي وحام قال جبرائيل يا محمد اتنا بابنك حتى نراه قال فدخل النبي على فاطمه واخذ الحسين ملفوفا في قطعه صوف صفراء الى ابراهيم فحل له وتفل فيه وقال بارك الله فيك من مولود وبارك الله في والدك افضل الصلاه والسلام عليك يا رسول الله اصلي وسلم عليه صلوات علي ابن ابي طالب يا الله فاطمه الزهراء صلوه يا علي الحسن ابن علي صلوات الحسن ابن علي صلوات زين العابدين صلوات محمد الباقر جعفر الصادق موسى القاضي علي ابن موسى الرضا محمد الجواد صلوات عليه الحسن العسكري صلوات الخلف الحجة المهدي صلوات والخضر يا ابو محمد والخضر والخبر يا ابو محمد والخبر